9. استمع إلى الحوار ثم قرأه في قونيا. السلام عليكم وعليكم السلام أنا لا أعرف اللغة التركية هل يمكنك أن تساعدني من فضلك؟ طبعاً بكل سرور أهلاً وسهلاً ما اسمك وما جنسيتك؟ اسمي خولة أنا مصرية وما اسمك؟ اسمي علي وأنا التركي تشرفت بمعرفتك وأنا أيضا ما شاء الله تتكلم اللغة العربية جيدا من أين تعلمتها تعلمتها في ثانوية الأئمة والخطباء هل يمكنك أن تدلني على الأماكن المشهورة في هذه المدينة لزيارتي من فضلك سأكون سعيدا للغاية الأماكن الجميلة الكثيرة هنا ومن أهمها متحف مولانا وطل على الدين ومسجد علا الدين ومدرسة القرطي ومسجد السليمية ومسجد الأزيزية وحديقة الفراشات. شكرا جزيلا. عفوا.